بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خاسين خاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ الَّذِينَ الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون ان لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في اخرتهم الاخسرون قل هؤلاء الذين لهم سوء قل علمني وهم في اخرتهم الاخسرون وانك لتنقل القران من لدن حكيم من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم فلما جاءها نوذي أن بورك من في النَّارِ ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاءها نوذي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم يا موسى انه انا وألقي عصاك, وألقي عصاك فَلَمَّا رَآهَاتَ تَزُّكَ أَنه جَُّ وَلَّ مُذِبِرَو وَلَم يُوعَتِبِ فَلَمَّا وَآهَاتَ تَُّكَ أَنه ج وَالماا مُدِ وَلَمْ يُؤتِب يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يُخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بعد سوء فإني غفور رحيم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنش غفور رحش وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه وأدخل يدك في تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْسِ سُوءٍ إِنَّتِ شَيْءَ آيَاتٍ لِعَوْنٍ وَقَوْمِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا قالوا هذا سحر مبين